الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين أحد الأخوان جاء بهذه الفائدة حديث أمس أكثر منافقي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمة قراؤها قال ورد من حديث عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وعبد الله بن عباس وعصمة بن مالك رضي الله عنهم وصحاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة, في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم سبعمائة وخمسين جزاه الله خيرا نعم. هذا السائل يقول هل يجوز الإفطار قبل أن يؤذن المؤذن بحجة أن الشمس قد غربت قد غربت أو اختفت خلف الجبل وهل صحيح أن دخول وقت المغرب عند غروب الشمس وإقبال الليل وما نصيحتكم للذين يفطرون قبل الاذان المؤذن مؤتمن وربط الافطار باذان المؤذن فاذا ادن المؤذن يفطر الناس ولا تترك الامور لنظر الانسان المجرد طالما انه في البلد وفيه مؤذنون مؤتمنون يؤذنون عند دخول الوقت وتشكيك الناس في اذانهم والدخول في مثل هذه الأمور لا يأتي على الناس بخير وإذا كان الإنسان في بلده عنده ملاحظة على وقت الأذان مبنية على علم يتفاهم مع الجهات المعنية بذلك لا أن يخوض في تشكيك نفسه أو غيره في وقت الإفطار أو وقت الصلاة فالاصل في المؤدنين أنهم مؤتمنون على الأذان وأنهم يؤدنون في الوقت وإذا كان عند أحد ملاحظة في بلد ما أو في مكان ما فإنه يعالج المسألة مع المؤذن نفسه لأن هذا لا يتعلق بشخصه وإنما يتعلق بعموم المسلمين في تلك المنطقة نعم. هذا يسأل يقول جاء في الحديث أن أعوذى الإسلام هو الإيمان ومن المتقرر أن الإحسان هو أعلى مراتب الدين فكيف يوجه الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال أي الإسلام أفضل قال الإيمان لما سأله قال أي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وذكر أركان الإسلام الخمسة وحديث جبريل جاء فيه أن رتبة الإحسان أفضل رتب الدين وعلاها قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والجمع بين الحديثين من جهة أن الإيمان تمامه وكماله إنما يكون بتحقيق الإحسان إنما يكون بتحقيق الإحسان ولهذا قال هنا أي الإسلام أفضل قال أن تؤمن بالله فتحقيق الإيمان والإسلام بأعلى رتبه هو الإحسان نعم. هذا السائل يقول في بلادنا تقوم بعض البدع في الجنائز فهل يجوز اتباع هذه الجنائز يمكن أن تتبع الجنائز وتنكر الخطأ وتعالج الخطأ وتبين للناس السنة فإذا تركت هؤلاء من يبين لهم والدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام فأنت تمشي معهم منكرا فلا تتركهم ولا ايضا تمشي معهم دون انكار هذا يقول شخص وقع له وسواس في الطواف طاف ثمانيه اشواط او تسعه في طواف الوداع فهل عليه حرج والباعد على ذلك كثرة الوسوسة الذي ينبغي على المسلم ان يتقيد بالاعمال كما أمر بها ولا يزيد فيها احتياطا ولا يزيد فيها احتياطا فمن علم من نفسه أنه طاف سبعة أشواط وتيقن من ذلك فلا يزيد ثامنا وتاسعا وعاشرا من باب الاحتياط هذا زيادة في العبادة زيادة في العبادة والزيادة مثل النقص لا يزيد الإنسان في الدين لا إفراط ولا تفريط لا زيادة ولا نقصان يفعل المامور كما أمر به ولهذا الأصل في الطائف أن يضبط عدد الأشواط التي يطوفها أو عدد الطواف الذي يطوفه حول البيت يضبطه عدا ولو بيده فإذا حصل عنده شك في نهاية الطواف هل هي ست أو سبع ولم يكن عنده يقين بذلك يحتاط هنا ويعتبرها ستا أما إذا كان يعلم من نفسه أنه طاف سبعا ثم يطوف ثامنا وتاسعا وسوسة أو احتياطا مزعوما فهذا لا يجوز وإذا كان وقع منه شيء من هذا فليستغفر فليستغفر الله عز وجل وليتوب إليه نعم يقول في السؤال الثاني شخص طاف طواف الوداع ثم لم يجد السيارة ثم ذهب إلى ساحة الحرم لينام وقال لأصحابه لي إذا وجدتم السيارة فايقظوني فهل عليه حرج؟ ليس عليه حرج إذا كان الذي أخره وحبسه حمل المتاع أو البحث عن المركوب أو نحو ذلك فليس عليه حرج هذا يسأل يقول ما حكم سب الله وهل يشترط إقامة الحج في ذلك؟ سب الله تبارك وتعالى كفر ناقل من دين الله تبارك وتعالى وهو من الأمور البينة التي لا تحتاج إلى بيان وإضاح ولا إقامة حجة من الذي يجهل حرمة سب الله عز وجل وسب دينه ولهذا من سب الله عز وجل أو سب دينه أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفرا أكبر ناقل من مله الاسلام من ملة الإسلام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه